اللَّهُ رَاتِلْكَأَيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرآنٍ مُبينٍ رُبَما يَودُ الَّذينَ كَفروا لَوْ كَانوا مُسلمين ذَهُمْ يَأْكُلُ وَيَتَمَتَّعُ وَيُنْهِمُ الْأَمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ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 لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي جعلنا في السماء بروجا وزينناها ناهانا ننين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ من استرق السمع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له بالرزقين وإن من شيء إلا خزاء وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما اينك وما انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وَإِن ان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون اقناهم من قبل من النار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من صلصال من حمئ مسنون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 سُونَ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَنَا لَن نَّكُونَ لِاسْجُدَنَ لِبَشَرٍ خُنقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجُلٌ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 لهم في الأرض ولغوا إنهم جماعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم صلقا لله ملك سبع من الغاوين وإن جهنم على موعدهم جمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزم مقسوم إن في جنات وعيون قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم ما نموعدهم لها سبعت وبواب ل باب منهم جزم مقصر. یلا المتقین بسلام آمين ونزحنا ما في صدورهم من قل من إخوانا إخوانا على صور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم ما د انني انا الغفور الرحيم وان